إلى حديث صفوان بن عسل بقيت معنا مسألة في حديث صفوان نعم سوية ما عندنا حاجة صغيرة كل حاجة عندنا كبيرة قول وما أراكم فاعلين ولا أراكم فاعلين وإن تؤمروا عليا ولا أراكم فاعلين طيب يا طلبة العلم نهت الآن إلى آخر مسألة في حديث صفوان لبس الخف على الخف هذه المسألة العاشرة ولا الكم ها السابعة لست أسق بكم في العد بعد أن خبرت من أمركم أنكم تأكلون العلم أكلا ردوا علي علمي واحفظوه فإنها أمانة ماشي السابعة لبس الخف على الخف وقد قال به الحنافية والحنابلة وهي رواية عن مالك وقديم مذهب الشافعي من المشروعية والجواز من المشروعية والجواز وما يترتب على ذلك من مشروعية المسح عليه من مشروعية ماذا المسح عليه وإليك الأدلة يا طالب العلم الأول طيب نجعلها مسألة نقاش لكي ننع من عند دواد على مشروعية لبس الخف على الخف مش حديث هذا أسر عقب بن عامر بإقرار عمر لهم من لفسه الجرموق وقلنا بأن الجرموق ماذا لغة هو الخف على الخف واضح ممكن يكون في بعض معانيه الطول لكن هذا لا ينفي كونه يلبس فوق الإيه؟ فوق الخف واضح نعم في ملبوس فلا فرق بينك ماذا بين أن كان الملبوس واحدا أو كان الملبوس اثنين اللفائف والتساخين لأن التساخين تكون أكثر منه أكسر من طبقة واضح وهذا أشبه بكوني ماذا لبس خوفا فوق الخف صحيح لا يوجد دليل أصلا نعم يا محمد نعم كمثل ماذا النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الأوقات مسح على الخمار ما الخمار الخمار هو غطاء الرأس الذي يكون فوقه فوق العمامه ولكن لماذا سمي خمار لأنه لا يكون إيه؟ لا يكون لفًا إنما العمامة فيها إيه؟ فيها لف ورب نعم النبي مسح علنا علينا والجوربين حديث المغيرة سبقتنا به صحيح صحيح الحاجة والرخصة ونفي المشق طيب نقول والأدلة على مشروعية لبس الخف على الخف هي أولا أثر عقب بن عامر الذي مر معنا وفيه لبس عقب الجرموق ومعلوم أن الجرموق هو الخف فوق الخف كما عرفه كما عرفه بعض اللغويين ثانيا الإذن الشرعي بالمسح على الخف ليس فيه تفريق بين الواحد والاثنين ثالثا الرخصة والأصل في الرخصة التوسع والإباحة ومن التوسع مشروعية لبس الخف على الخف رابعا الإجماع الذي نقله بعض أهل العلم على جوازي المسح يعني على الخف فوق الخف والإجماع على جواز المسح يعد نصا على ماذا على مشروعية لبس الخف على الخف رابعا خامسا وأن الحاجة تدعو إلى ذلك خامسا سادسا والعبرة هي وجود القدم في ملبوس فلا فرق, فلا فرق بين كون هذا الملبوس على ملبوس سابعا القياس على العمامة والخمار ونحو ذلك وهي بتعدد طبقاتها تشبه الخف على الخف سابعا سابعا ولا سامنا القياس على التساخين من مسح الصحابة عليها ولا ينعدم في التساخين أن تكون ماذا أقصر من طبقه ولذا سمي التساخين القدم ماذا سخنوا بالقدم القدم سامنا انعدام الدليل على عدم المشروعية والأصل الإباحة خاصة ولبس الخف يعد أمرا من أمور ماذا العادات أصنا عاشرا ولأن الخف الأسفل ينعدم حكمه بلبس الأعلى فيصير في المعنى خفاً خفاً واحداً يبقى هذه عشرة أدلة على مشروعية لبس الخف على ماذا؟ على الخف وبالتالي مشروعية المسح عليه فرع والحكم للأعلى لا للأدنى طب لما جعلنا الخفة الحكم للأعلى لا للأدنى هل بالك لأن المسألة دي ترتب عليها هي ترتب عليها خلاف مش كده وعمل إنك لو لبست الأعلى يبقى تنسخ حكم الأدنى يبقى هيصبح التوقيت لماذا للأعلى كما لو لبست الخفة الصباح ومسحت عليه كذا ثم جيت عند المغرب فلبست فوقه إيه؟ خفا او لك كنت تلبت جوربا فاذا بالبرد الشديد فلبست خفا فوق الجورب عند العشاء عند اذن هل تكون يكون التوقيت من اول مسحة على الجورب ولا التوقيت من اول مسحة على الخف صحيح هذه مسألة نقاش من هم على مذهب إن الحكم الاعلى يرفعون ايديهم ايه دقليل طيب انزلوا ايديكم من هم على ماذا بين الحكم للأسفل يرفعون ايديهم في ناس لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء وما يحسن هذا فدرسنا درس نقاشي ويحسن ان يناقش طالب العلم ليفهم صحيح وكم في النقاش من مصلحة حسبنا ان نكون على سنة حميدة كان عليها أهل العلم الكبار أشهرهم شيخنا العلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فلا تضيع علينا هذه السلم نسمع محمدا قبل أن ينام أحسنت لنشوف مسح على ظهور خفيه أو على ظهره فهذا يدل على أن الحكم للأعلى إذا كلم لم يعطي لذات الخف حكما لايه لباطنه يبقى كيف يعطي حكما لماذا لما كان داخله ثانيا مسح الى الاعلم مع نعم هذا ظاهر غيره يا دكتور طه اقول سبقك بي عكاشه وان يعني بعيد شوي طيب قلت فرع والحكم للأعلى والحكم للأعلى فيكون المسح عليه والتوقيت له قلت لما صحا لما صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح على ظهور قدمي على ظهور خفيه وقوله على ظهور خفيه بل حكم لما ظهر لا لما بطن وخفي ثانيا وعلى في اللغة العربية تفيد ماذا؟ الاستعلاء بما دل على أن المسح للأعلى سالسا حديث صفوان ابن عسال ألا ننزع خفافنا فلو نزع الأعلى ها ها طالب العلم لو نزع الأعلى يبقى أصدق عليه حديث من صفوان وصفوان قال ألا ننزع طب لماذا ألا ننزع لنمسح فلو قلنا له ارفع الأعلى وامسح على الأدنى إبا دخل في النهي وفي حديث صفوان أن ننزع خفافنا فيصدق هذا على الخف أو على الخف فوق الخف ثالثا أن الأقرب لمعنى الرخصة أن يمسح على ماذا على الأعلى لأن في طلب المسح في طلب المسح على الأدنى من المشقة قلت خامسا ولو طلب المسح على الأدنى لأصبح لبس الأعلى هنا لا معنى إيه لا معنى له مش كده أصبح له معنى تبتلبس الخف ليه عشان تمسح عليه وتتقي به فلو قلت له امسح الأعلى اخلع الأعلى وامسح على الأدنى يبقى أنت كده ما جعلت له إيه؟ حكما قلت سادسا ولكونه يصدق على الأعلى إني أدخلتهما طاهرتين سابعا ولأن لبس الأعلى يعد ناسخا ناسخا للأدنى والناسخ مقدم على المنسوخ نعم طبعا بل المنسوخ لا حكم له مع وجود الناس هذا كم سابعا سامنا وقد مسح صلى الله عليه وسلم على النعلين والجوربين، حديث المغيرة وفي تقديم المغير النعلين إشاراء رحمك الله إلى أن المسح يكون لمن؟ للأعلى سامنا والأصل في مسائل المسح التخفيف والتيسير ودفع المشقة وهذا المعنى لا يتحقق إلا بالمسح على الأعلى عاشرا الإجماع الإجماع الذي نقله بعض أهل العلم. من جواز المسح على الأعلى الله تعالى أعلى وأعلم هذه طبعا آخر مسألة معنا في حديث المغيرة حديث صفوان بن عسال وبهذا ينتهي شرحنا المبارك على هذا الحديث لننتقل بعد ذلك إلى البابين أقول وهما البابين البابان الأهم في دراستنا. وهما باب ما صح في المسح على الخفين وباب ما لم يصح في دراسة حديثية فقهية رائعة لكن بقيت معنا مسائل هنا وهي ماذا الفوائد العامة من حديث صفوان بن عسال أنا أريد أن أنهيها في نصف ساعة هذه الفوائد العامة لأنها ليست كثيرة وبعد ذلك أسمع ولا وللأسئلة لا تعلق بمسائل الباب طبعا لا بد أن يكون قد أدخلهم على طهارة نعم. لا التوقيت يقول للأعلى لأن الأعلى ناسخ وإذا مسحت على الأعلى صار الحكم لا يبقى التوقيت له ونحن الآن ما بين أمرين لو جعلت التوقيت للأدنى فهذا تضيق ولو جعلت التوقيت, ولو جعلت التوقيت للأعلى هذه توسعة والأصل في أحكام الخفين التوسعة نعم سبقك بها عكاشة أول يا فايز <تصفيق> هذه مسألة جيدة وهي شق الماسح هل مبدأ مسحه الظهر أم العصر فمن قال بأن الرخص الله يحب أن تؤتى رخصه جعله على الوقت العصر لأن هذا أوسع للوقت ومن قال أن مبنى العبادة على الاحتياط بنى على ماذا على الأقل اللي هو الظهر ما ترجح عندك طالب العلم وهنكتبها مسألة فرع الشك الشك في توقيت المسح أو في مبدأ المسح هل يبني على الزمن الأدنى أم الزمن الأعلى قول يا محمد <تصفيق> طيب ما اليقين هنا اليقين الظهر اليقين الظهر لا العصر هما كان في الاثر وهو بيتكلم في المسح مبدا المسح ايه هو لان هو حيا عليه مسألة لان لو قا الان قال مبدا المسح الظهر يبقى لازم في ظهر اليوم الثاني يعمل ايه يخلع ويغسل ايه لا مفيش اصل هنا نعم هذا بعيد ما الأصل في العبادات الاحتياط <تصفيق> إيه؟ صحيح أن في الصلاة تبني على ماذا على الأقل العصر هنا شك والزهر يقين قلت فيبني على الزمن الأدنى لأنه اليقين والأصل في مسائل الطهارة والعباد اليقين تسانيا ولأن هذا هو أحوط لعبادته وأبرأ لزمته وأورع سالسا وإن كان هذا من جهة وإن كان هذا من جهة تضييق للرخصة ولكن نقول لما كان الرخصة مشكوكا فيها العصر ولا الزهر فلا يعتبر هنا بهذا الأصل رابعا ولأن المسح على الخفين هو الفرع فمتى شك في الفرع عاد إلى الأصل وهو غسل ماذا غسل الرجلين رابع خامسا ولأن المسح ها هنا لم يستوفي شروطه أو حصل الشك في بعض شروطه وواجباته فلا يمسح طيب فوائد حديث صفوان بن عسال سريعا بالله يمسكوا عن الأسئلة حتى ننتهي لأنه أريد أن أوني حديث صفان بن عسال اليوم عشان نبدأ بابا جديدا من يوم السبت وهو باب ما صح في, في المسح على الخفين قلت لكم هذا باب مهم جدا ولنا تجربة سابقة مع كتاب السواك ومن تفع طلبة العلم بهذا الباب لأن هذا الباب هيكون فيه من جهة نكات حديثية رائعة جدا خاصة وأول حديث معنا فيه مشكلة حديثية كبيرة هو حديث المغير بن شعبة من أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح على الجوربين والنعلين هذا الحديث يعلونه يعلونه ويقولونه هو معلول سوف يكون هناك من المباحث الحديثية المهمة مع المباحث الفقهية وطبعا المسألة بتاعتنا مسألة الجوربين سوف تكون مسألة بحث وكده فبالله معلش ما تكسر عليه اليوم فوائده الفائدة الأولى قوله يأمرنا فإذا الأولى قوله رضي الله عنه يأمرنا فيه صرف الأمر إلى الإرشاد والندب وأنه ليس على ظاهره من إفادة الوجوب خلب لكم إحنا عندنا الأمر يفيد لإيه الوجوب ممكن الأمر ينزل لإفادة الإرشاد والإيه والند بقرينة ما القرينة ها هنا وهي قرينة الإجماع قرينة الإجماع من أن المسح على الخفين لا يجب. قلت وينزل الأمر إلى ربة الاستحباب؟ الأكيد. هضرب مثالا فقلوا من سمره؟ قلوا ده إيه أمر؟ لكن هل محمول على الوجوب؟ لا. بقرينة إيه؟ إن الأوامر التي فيه هي في مسائل العادات فهي محمولة على له على الاستحباب زي البسو من سيابكم البياض هذا ليس بواجب معنى قوله البس ظاهر في إفادة له الوجوب لكن نزل رتبة الإرشاد لإن اللباس من مسائل له العادات يبقى إحنا خدنا قاعدة وصولية متى ينزل الأمر من رتبة الوجوب إلى رتبة الاستحباب بقرينة متى يحمل الأمر على الإرشاد بماذا بقرينة بماذا بقرينة فيحمل الأمر على الإرشاد قرينة هنا الإجمال الفائدة الثانية قوله ننزع قوله ننزع فيه معنى المشقة لأن النزع فيه ماذا مشقة وقلة يفهم منه أن المسح على الخفين شرع لدفع المشقة، وهي لا تنفك وهي لا تتفك عن مسائل المسح مقيما ومسافرا. الفائدة الثالثة قوله ننزع فيها أن الشريعة المهمدية. صلى الله عليه وسلم مبناها على دفع ماذا على دفع المشقة والتيسير والتيسير والتخفيف ومن ذلك قوله إنما بعستم ميسرين وتشريع ما فيهم وشق منتفى في ديننا منتفى في ديننا الفائدة الرابعة قوله إلا من جنابة قوله إلا من جنابة فيه وجوب تعميم الجسد بالماء في الجنابة لما أمر بنزع الخف وأن الجناب ناقضا للمسح وفي قوله إلا من جناب استثناء فيه قصر الحكم فيه قصر الحكم على نقض على نقض المسح بالجناب وعليه فلا ينقض المسح بخلع ماذا بخلع الخفين ولا ينقض المسح بلبس خف على خف وأسر علي قد مضى معنا الفائدة. الكم الخامسه في استحباب المسع على الخف حتى نص بعض اهل العلم على بدعية نزعه لا استحباب لكونه نهى عن نزعه إلا للتوقيت والجنابة السلام، بما يفهم منه استحباب المسح يقوي هذا الاستحباب هو ما يحب الله تعالى من أن تارخصوه ومن أن النبي ومن أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي عنه مطلقا أنه خلع خفيه ليغسل رجليه إلا لسبب الفائدة سامنة السادسة طيب الفائدة السادسة فيه قوله كان النبي صلى الله عليه وسلم فيه أدب الصحابي مع النبي صلى الله عليه وسلم أولا من الصلاة والسلام عليه وثانيا من قوله النبي لا يقول محمد الفائدة السابعة فيه قوله ونوم أن النوم ناقض للوضوء بنفسه لما قرنه بالغائة والبول بما قرنه بالغائة والبول لا عبرة بكونه قليلا أو كثيرا لا عبرة بكونه قليلا أو كثيرا ولا ولا بصفة هذا النوم، ولا بصفة هذا النوم، وأما ما يعترض به من أن الصحابة كانوا ينامون يقومون للصلاة. فلم يكن نوما وإنما كان نعاسا وغشي الفائدة السامنة فيه أن الحدث الأصغر لا ينقض المسح على الخفين وذلك من تسمية الأكبر حصرا من تسمية الأكبر حصرا وهذا إخراج للأصغر وهذا إخراج للأصغر بدلالة المفهوم وبعدم فساد المسح بمعاداه الفائدة العاشرة 9 شو يعني طب اقول للحاج يزود عشرة بقى ابعت له يوسف ولا ايوه ايوه عشان كده 90 مش هيكفى يعني قول زود عشرة كمان الفائدة بعت له معاويه ممكن هو الفائدة رقم كم؟ تاسعة في سؤال أهل الذكر لقوله لصفوان حك في صدري حك في صدر المسح على الخفين والله تعالى يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون والله يا أخواني يضيع الدين فعلا بشيئين لما يترك الناس هذا الأمر الشرعي بسؤال أهل الذكر ويضيع لما نسأل من ليس ماذا من ليس أهلا والدين ضائع ما بين هذا وزاك إما الإنسان يفتي نفسه أو يفتيه جاهل ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في ضياع العلم ماذا إن الله لا ينتزع العلم ينتزعون نزاعا من صدور العلماء كيف ينتزعه قال بقبض العلماء حتى اذا لم يبقى عالم ها اه تقذى الناس روسا جواله ويظهر من الحديث جاهد زر جاهد زر ابن حبيش في طلب من في طلب صحابي وجهده في طلب عالم رضي الله عنه أرضاه. قلت الفائدة الثانية عشر كم؟ العاشر عذراً في إزالة الشبه بسؤال أهل العلم من قول حك في صدر شيء. وفي الحديث إنما شفاء العي السؤال الفائدة الحادية عشر فيه أمانة العلم من رد العلم إلى قائله كما قال صفوان كان النبي صلى الله عليه وسلم وتلك أمانته الفائدة الثانية عشر فيه الرحلة إلى العلم ولو في مسألة واحدة وباب واحد من العلم كما جاء في أول الرواية قال صفوان ما جاء بك يبقى يظهر أنه جاء من مكان مكانه من مكان بعيد جاء لأجل ماذا لأجل مسألة ولا يستنك في الإنسان أن يطلب العلم ولو كان مسألة فوالله كنت أحيانا أمشي بعض شيوخنا وإن شعز كل درس ينتظر من الأسبوع للأسبوع وموعده يوم الخميس وصباحا بعد الفجر بنصف ساعة والمكان بعيد ثم أمشي إليه فيملأ عليها نصف ورقة ويقول حسبك هذا فأنا متع أو أنا على صفر أو أنا نصف ورقة والله مش نصف ورقة من الفلسكاب نصف ورقة من القراص القطع الصغير فأعود راضيا حامدا شاكرا سائلا الله سبحانه وتعالى البركة في هذا فإذا بهذا النصف ورقة يتحول بعد الدراسة والطبييد والنظر ومطالعة الكتب وكذا والاستشكالات والسؤالات إلى أكثر من خمس ورقات فلسكار فأعودوا إلى شيخنا بها فيعجب نشوف هذا جاء يسأل عن إيه؟ عن مسألة واحدة فلا يستنكف الإنسان أن يطلب العلم ولو كان العلم ماذا مسألة ولو كان العلم ماذا مسألة كما حصل من زر ابن حبيش جاء يسأل عن مسألة المسح على الخفين نعني من الغائت والبول لما حك في صدره واضح قلت مع أن أصل هذه المسألة كان عند زر لأنه حصل له إيه فقط إيه حك في صدره شيء. واضح الفائدة فيه معالجة الوسواس بالعلم ورده ودفعه ابتداء وانشاء، وفي ذلك حذر أن يكون مرضى، فعلا بعض الناس اللي الوسواس بيبدأ معه بحنته شك، يتركه يعدين يسترسل معه. بعد ما استرسل معه يبقى ايه اميره يبقى الوسواس ايه اميره يقوده لغاية ما يوصل في النهاية الى ايه ضياع وهلك وان اعرف والله شابا يعني كنت اتألم لحاله من الوسواس وهو طالب في السنة النهائية في الطب وترك الدراسة وتعطلت حياته الزوجية وحياته وسافر وصافر إلى يعني كان هذا الشاب اشفق عليه شديده كاد ابكي لحاله بسبب ان الوسواس يعني ترى في ذهنه فلم يعالجه اول الامر فاذا بالوسواس يكبر معه حتى سيطر عليه ايه راسا فهنا لما حك في صدر شيء عمل ايه لان الحكه دي يعني اول الايه اول الشك واول الوسواس راح سأل زر سأل صفوان عشان يطرده فلا يكبر فين في صدره وهذه فائدة في علاج ما في علاج ماذا؟ الوسواس وأن خير وسيلة الترضي الوسواس هو ماذا؟ العلم قلت وفي معالجة الوسواس بالعلم وهو خير وسائل وهو خير وسائل الدفع والعلاج قلت لا يخفى أن الوسواس هو وسيلة الشيطان لا إلى العباد لا إلى العلماء لأن الشيطان يأتي من بابين باب الشبهة وباب الايه؟ الشهوة دايما يجعل الشبهة عند من عند العابد عند العابد فعلا واضح قلت المسألة أو الفائد رقم كم الرابعة عشر في فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من حفظ العلم وبلاغه وتعليمه الناس حتى في أدق المسائل من المسح على الخفين بل ومن أداب الخلاء والحاجة وأذكر في ذلك ضياع علم الأنبياء السابقين عليه كموسى كموسى وعيسى عليهم السلام لماذا؟ كنت أقولها والله من فوق الممر ليس في دينهم أبو هريرة هؤلاء ما عندهم أبو هريرة ليحفظ لهم هدي موسى ولا هدي عيسى لذلك صارت الصلاة عندهم اليوم بالإيه؟ بالبيانو شوف الصلاة هذه وصلاة تجد النساء تخرج من بيوت العبادة ماذا؟ متبرجات وعاريات في الصلاة قلت هل تفرق مكان العبادة هنا يعني؟ عن عن عن عن مكان المعصية والمجون والفجور ها أشباء الخروج هم الخروج والزاي شوف حق العبادة فعلا في عالم أمريكي في مرة كان يدرس للشباب العرب في أمريكا قال أنا ألحظ شيئا أنتم تخرجون في وقت محدد كل يوم وتعودون قال ليس عندي المشكلة أنكم تخرجون وتعودون قال ولكن تخرجون بوجه وتعودون إيه إيه شوف أصر العبادة أرحن إيه بها تدخل مهموما مكروبا حزينا متألما متعبا مجهدا سافت ما بتتوضأ وتصلي يذهب عنك ماذا همك وحزنك وكربك وألمك ولذا كان إذا حزبه أمر عمله دواء الإنسان دواء شفاءه هذه الصلاة شو للصلاة بالبيانو وبال وبال وبال سونفونية الرابعة اللي مش عارف لمتسرت ولا ال... هذه الأسماء قلت الفائدة خامسة عشر فيه فضل العلم من قول من قول صفوان إن الملائكة تلتطع أجنحتها لطالب العلم لضم بما يصلواه أو بما يطلبه في فضل العلم لأن الملائكة تضع اجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب فوأعجبا الكون يرقبه ويتابعه في طلبه حيتان في الماء تستغفر تستغفر له والملائكة التي في السماء تضع ماذا اجنحتها له <تصفيق> تضع اجنحتها حيتان في الماء والملائكة في السماء أي شرف في طالب العلم هذا ولذا بعض الساخرين رأى طالبا يعد قال ما أهلني يا شيخ لا تكسر أجنحة الملائكة يعني هو يسخر ان هو أنه بيقول أنه ماشي على إيه قال فنظرت إليه فسقط من ساعته لم تحمله ساقها تسخر من السنة البعيد تسخر من السنة من الذي قال إن الملائكة لا تضع أجنحتها رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام الفائدة فيه سناء التلميذ على الأستاذ بين يدي الطلب ومن ذلك قول موسى عليه السلام على أن تعلمني مما علمت شوف يسني على من؟ يسني على الشيخ وهنا قال زر بن حبيش قال وكنت من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني إذن سناء التلميذ على ماذا على الأستاذ وهذا مما يشرح صدر ماذا الأستاذ للتلميذ الفائدة السابعة عشر فيه رفع الأستاذ همة التلميذ من قول صفوان لزر إن الملائكة تضع اجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب يبقى شوف هنا صفوان بيرفع همة من همة زر ابن حبيش ما مألوش المعلومة على طول إنما قال له ما جاء بك قال له اكتغاء العلم مألوش ما بأوام العلم الذي جئت تسأل عنه لا رفع همته وقال له إن الملائكة تضع اجنحتها لطالب العلم رضا بما بما يطلب شوف هذه المساجلة بين التلميز والأستاذ رائع عزيزي والله اتذكرك بما كان يجري مع أحمد والشافعي لما قيل لأحمد يزورك الشافعي تمام قال إن زرتنا فلفضل منك تأتينا أو نحن زرنا فللفضل الذي عندك فالفضل في الحالين لك الله أكبر شوف ما سكت الشافعي إنما أجابه فقال يزورك أحمد وتزوره قلت الفضائل ما تعدت منزله إن زارني فبفضله وإن زرته فلفضله فالفضل في الحالين له الله أكبر شوف هذه المساجلة الرائعة بين التلميذ والأستاذ الفائد الف... لكم كم لأن فعلا أخوانا طلب العلم دفن فن فعلا ولذا كان بعضهم يعني كما كان أبو سلم في الرواية أنه كان يترفق فأخذ من ابن من ابن عباس علما ايه كثيرا بينما ماذا بينما الشعبي ماذا اشتد فلم يأخذ علما ايه علما كثيرا الفايده رقم كم السامنة عشر فيه مراعاة التشريع لحال الناس من مفارقة حال المسافر للمقيم اعتبارا اعتبارا بحال المسافر وحال المقيم شوف الشريعة يا أخي القميلة دي ولعلك لا تجد هذا في شرائع ولا في كتب أن هي بتراعي الحال لكن شوف في ديننا في مراعاة ليه للحال المسافر له أحكام المقيم له إيه أحكام إلى آخره هذا من باب مراعاة ليه الحال فلذا جعلت للمسافر سلاسة أيام وجعلت للمقيم يوما بليل من مفارقة من مفارقة أحكام المسح بين المسافر والمقيم الفائدة التاسعة عشر فيه وجود الملائكة خلافا لمن أنكر وجودها ممن هو حبيسها وحواسه والعلم خبر صادق من قوله إن الملائكة الفائدة العشرو التاسعة عشر نعم العشرون فيه أن اليوم إذا أطلق لا يشمل الليلة وأن الليلة إذا أطلقت لا تشمل اليوم لقوله ثلاثة أيام ولا يليهن وإما أن يكون ذكر الليالي ها هنا من باب التأكيد وفي ذلك خلاف والثاني أقرب كما قاله الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى الفائدة الحادية العشرون فيه أن الأصل في العلم السماع من قولي هل سمعت منه ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم نضر الله وجه امرئن سمع مقالتي فوعاها الفائدة الثالثة والعشرون فيه أن الغائط أشد نجاسة من البول وأغلظ لما قدمه ذكرا على البول في الرواية. طيب لعلي أكتفي بهذا القدر من فوائد حديث صفوان بن عسال لينتهي بهذا شرحنا المبارك على هذا الحديث يا طلبة العلم بإذن الله تعالى لا لا انتظر دعوة أخيك الأول معلش لو ما أرىك شيء انتظر دعوة لإخوانك طيب لننتقل يوم السبت إن شاء الله تبارك وتعالى إلى ماذا؟ إلى البابين الأهم في هذه الدراسة وهنا أقول شيئا بأن الامتحان يوم السبت إن شاء الله تبارك وتعالى ولن يخرج الامتحان عن حديثي صفوان بن عسال وحذيفة ابن اليمان حديثي صفوان وحذيفة ابن اليمان فلن تكون هناك مسائل من حديث المغيرة وكذلك في العقيدة نقد كتاب الإسلام وأصول وعصول الحكم نقد كتاب الإسلام وعصول الحكم والامتحان يكون الساعة السابعة يوم السبت إن شاء الله تعالى وينتهي الامتحان مع إقامة صلاة المغرب طيب بإذن الله تعالى بعد بعد صلاة المغرب مباشرة سوف أقوم لا انتظر ماشي في دعوة والأولى أن تقبل دعوة أخيك هذا يصره هذا يصره إيه إيه هذه دقائق معدودة ضاعت المواعيد المغرب لودقائق دقائق المهم بأن إن شاء الله تعالى سوزع عليكم بعد صلاة المغرب بإذن الله تعالى جوائز امتحان كتاب الاستغفر الله امتحان الثاني امتحان عمدة الأحكام إن شاء الله تعالى سوف أوزع الجوائز عقب صلاة المغرب ولا كم باقي الآن؟ مش هينفع دلوقتي خلاص بعد صلاة المغرب أنوزع الجوائز. وأرجو ألا تحدث المشكلة السابقة التي حصلت عند النساء ماذا فعلت كتبها هنا كل اسم أمام القيزة خلاص يبقى نرسل لهم هذه الورقة طيب كل كل امرأة يعني كل أخت تسمع اسمها جيدا بإذن الله تبارك وتعالى وتسمع القائزة وثانيا سنرسل إليهن ورقة مكتوب فيها أمام كل اسم جائزته حتى لا يحصل الخلاف الذي حصل الأسبوع الماضي إن شاء الله تعالى ما بقي من الوقت إن شاء الله تعالى يكون لشيء من الزكر والراحة والله تعالى الموفق المستعان وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى أهل وصحبه